إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار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 عن ذمم لا يؤمن بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما وماتيك بيمينك يا موسى طال يعصايه توكوا علينا وامش بنا على غنمي وليفينا ماء آل قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك يا جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربنا شرح لي صدري 114. ويسر لي أمري 115. عقدة من لساني يفقه قولي 116. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 انقذ في الكتاب فاقذفيني في اليم فللقي اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ليعدوا له والعقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي فَتَقُولُ هَلْ آذَنُ لَكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُكَ وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَحْنَا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 111. رسولا ربك فأرسل, فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى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 129. كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 120. ولقد أشرك فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا تماكن السوا قال موعدكم يوم الزينة وعين يحشر الناس فتولى جامع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكن بعذاب ذي وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وَيَذْهَبَا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعدى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بلألقو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قل لا تخاف إنك أتى الأعلى وألق ما في يمين القف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فوقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمتم له قبل أن آذن لكم ومو السحر فلا قطع عن ايديكم وارجلكم من خلال ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابه وابقا قالوا لن نؤثرك على ما جاء الذي فطرنا فقض ما تقاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن من بربنا ليغفر يعفر لنا خير 111. والله خير وأبقى 112. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 113. ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولا 121- جنات عدن تجري تحتها الأمهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم 119. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى 110. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم بما غشيهم 111. وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد وعدوكم ورعدناكم جاربضون لأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فاحلل عليكم غضبي 129 ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا ومن 119. قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أي يحل عليكم غضب أي يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدي قالوا ما أخلفنا واعدك بملكنا ولكننا حمنا بالله ولكننا حمنا وزرا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القسامر باخر اجل نعيد جسدا لهم خوار فقالوا هذا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ولقد قال لهم من قبل يا قوم إنما فتئت وب إن ربكم الرحيم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 قال بصرت بما لم يدرص به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضه من اثر الرسول فلبذتها وكذلك سولت لي نفسي وقال فذهب فان لك في الحياة أن تقول لا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفَهُ وَاظْرِ إلَى إلَهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمِنِ أَسْفَأَ إِنَّمَا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 ونحشر بمجرمين يومئذ زرفا يتخاصتون بينهم إن لبثتم إلا بالثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إلا بالثم إلا يوما ويأسدون كعل الجبال فقل نسفها ربي نسفا فيذروها ق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 119. إلى من أذن له الرحمن ورضي له قولا 110. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ضُيمًا فلا يخاف ضُيمًا ولا ضُيمًا وكذلك زلناه قرآنًا عربيًا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعد لعلهم لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زده علما ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما, فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى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 119. فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا, وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا فَإِنَّ يَأْتِينَكُم مِّنِّهُ دَا فَمَنِ اتَّبَعَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ شرتني أعمال وقد كنت بصيرة. قال كذالك أتت آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعدم. أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزام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 وأمر أملك بالصلاة وصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا لو لا يأتينا بأية من ربي أَوَلَمْ تَأْتِي بِ 119. فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربصا 119. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى